119. خلقت سماوات والأرض في ستة أيام Dan alam semesta dan bumi, والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميشاقكم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 وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ مُبَشِّرًاكُمْ الْيَوْمَ ذالك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قينرجع وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينه بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهروا من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وورتكم الأمان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 اولائك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولائك اصحاب الجحيم اعلى تفاخروا بينكم وتكاثروا في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهنج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وللله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 والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا ت وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَذَرُونَ النَّاسَ بِالْمِحْنَةِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ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 وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَن يَنصُرُ رَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَن نُّبُوَّةً وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وقفينا على آخرهم برسلنا وقفينا بعيث بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في القلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها وَجَعَلْنَا فِي الْقُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَوَّا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّ بِتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجَرَهُمْ وَكَثِيرُ من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله أخوه الرحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Allah ذو الفضل